خصريا على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع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 يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينفر لا من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذ فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسحق الشمس والقمر وسحق يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون بدونه ما يملكون من قطمين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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من أمة إلا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المليم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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي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 وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا باهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ الله كان بِعِبَادِهِ بَصِيرًا